تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيبناه بروح القدس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 ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أنفقوا مما رزقناكم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوسقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمَنُوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 دعوهن. ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا أذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صَدَقَةٍ يتبعها أذى والله غني حليم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى Laat rustelen bedragen bij de man en de aard, als Femesaluk, kemesalil, sofweninale لا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 لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء فأصابها إحصار فيه فَأَصَابَهَا فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من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 Wanneer de wolimina min alonso, intuïtus de kotifa nijmagi, de wolimina,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 Waarom verliezen illa niet? Waarom verliezen jullie niet? Waarom verliezen jullie لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التعفف تعرفهم بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله بي عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية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 ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى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 والله لا يحب كل كفار الفسيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واقاموا الصلاه الزكاة لهم اجر عند ربهم لهم أجرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا, وذروا ما بقي من الربا إن كنتم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 119. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 110. واتقوا يوما ترجعون فيه ثُمَّ الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فليكتب وليهلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيا أَوْ ضعيفا أَوْ لا يستطيع او لا يستطيع ان يمل له ترضون من فرجل وامرأةان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فتذكر تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى. ولا ياب الشهداء اذا ما دعوه ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ويعلمكم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم ما فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض waar je bedoelt met jezelf of je verbergt wat je doet, en bestraft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 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا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 من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَنَا بِهِ كل مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا غَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لن تُغْنِئَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله نؤيد بنصره من يشاء إن إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفض والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار als ik het goed begrepen heb, dan begin ik met de vraag van de heer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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حادوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اذ ارسلت الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاء والله بصير بالعباد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 Qulillāhummā mādik al-mulk t'āt al-mulk man tʃā' wa tanzg al-mulk mim man tʃā' wa t'iz man tʃā' wa t'zil man tʃā' biyadik al-qayd.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 ويحذركم الله نفسه فالله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم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 وخاب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقب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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطفات وطهرت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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه الله يبشرك من اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنسان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 وأبرئ الأكمى والأبرص واحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن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 وَأَمَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الْآيَاتِ والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا, ونساءنا ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إن هذا هذا لهو القصص الحق waarvan ilahin god is, behalve Allah. En Allah is de Allerhoogste, de Allerwetende. En als Allah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 دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تقاتدون في إبراهيم وما أن التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم في علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان قنيفا مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أولى الناس بِإِبْرَاهِيمَ للذين اتبعوه وهذا النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب هم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون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 أَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تغلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا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 وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا, ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم والايك هم الضالين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 جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم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 من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم وما أن التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلم فيما ليس لكم we zijn hier in de de إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلوا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 يا أهل الكتاب لم الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا, آمنوا. الذي انزل على الذين امنوا وجها نهارا وكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومن من إن تأمنوا بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما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 اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ ثَمَنًا قليلا أولئك, أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا ين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 وحكمة. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا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 وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين